وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا حَتَّى يُنْسِي وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْنِ مَاتَ شَهِيدًا رواه أحمد والترمذي عِنْ مَاقِلِ بْنِ يَسَارِ رضي الله عنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال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 في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم قال الجني له آية الكرسي فعاد الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال له النبي صدق الخبيث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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة قال أبو سعيد الخدري سفرحت بذلك وسررت به رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا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 كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 بِالْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمثي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ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 تَسَبَّبَت رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا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 روى أبو داود وابن ماجة في الثنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد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 كان مثل ذلك حتى يصبح عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالكي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وَأَنَّ محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها أربع مرات اعتق الله ذلك اليوم من النار رواه البخاري وابو داوود والترمذي وغيرهم اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك وما لائيكتك وجميع خلقك انك انت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وَم لائِكَتَكَ وَجعَ خُلقِكَ أنَّكَ أَنْ تَو اللهَّ ل إِلَه إِلَّا أَنْ تَوحدكَ لَا شَركَ لَك وَأَنَّ مُحَمَّدَ عَِدُكَ وَررسُولُك اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك وما لائيكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وَأَنَّ مُحَمَّدَن عَبِدُكَ وَررسُونُك أَلَّهُم مَّ إِي أُشْهِدُكَ وَُشْحِدُ حَمَلَ تَعَشِك وَمَ لائكَتَكَ وَجَمعَ خَلقِكَ أََّكَ أَن تَو اللهَّ ل إِلَّا أَن وانت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان ابا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مجعك رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم روا البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا قال ذلك حين يمسي فما تدخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله أروا أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يُصبح وحين يُمثي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم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 اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها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 والجنة حق والنار حق ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم وقال العلماء فيمن واضب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة فقال هموم لزمتني يا رسول الله وديون فقال له ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك فقال له بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكثل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني ومعنى وقهر الرجال أي أي ذل قال بعض العلماء ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليها يقوى قلبه أي يكسب جرأه فحافظ عليه كل صباح ومثاء اللهم اقضي عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين